أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م لفضيله ا ل د ك م من ا ل م ش ر ك ي ن ثم ل م ي ن ق ا ك م ش ي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 ل ر ك ي ن ا س ت ج ا ر ك ف أ ج ر ه ح ت ى يسمع ك ل ا م ا ل ل ه ثم ف م ا ا ا س ت ق م و ا ا لكم ف س ت ق ي م و ا ل ه م إن ا ل ل ه ي ح ب ا ل م ت ق ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ا لفضيله م و أ ك ث ر ه م ف ا س ق و ن ا ب ل س ي موسوعه م النابلسي م ويخزيهم للعلوم ي الاسلاميه م و ا و ع ه ا ل ذ ي ن ج ا ه د و ا منكم و ل م ي ت خ ذ و للعلوم الاسلاميه ل ل ه و ر و ه و ل ا ل ؤ م ن ن و ل ي ج والله خبيرا لفضيله الدكتور م ح م إ راتب ا ل ن ا ب ل س Same. أ ع ظ م د ر ج ة ا ل ن ا ب ل See、mm、ya. -hmm. و إ خ و ا س و ع ه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا س ل ا م ي و أ م و ا ل اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ ح ب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينه ت على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلوا وأنزل <سيح بن الله> ذلك ق و ل ب أ ف و ا ه ه م ي ا و ن ق و ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ن ق ب ل ا ت ل ه م ا ل ل ه لفضيله ي ظ ه ا ل د ي ن ك ل ه و ل و ك ر ا ت ا ل م ش ر ك و ن م و س و ن ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ب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 ا لفضيله ا ل د ك ت و ف س ك م و ق ا ت ب ا ل م ش ر ن ا ب ل س ن you、sure. فحصنه الله إ ذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إ ذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم و أ ن ف س ك م في سبيل الله و س ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه لو ا س ت ط ع ن ا ل خ ر ج ن ا معكم ي ه ل ك و ن ن أ ف س ه م ي للعلوم ا ل ا س ل ك ا ذ ب و ن لك الذين ص د ق و ا و ت ع ل ه النابلسي ذ ي ن ا ي ت أ ذ ذ ن ك ا ل ن يؤمنون ب ا ل ل ه و ا ل ي و م الاسلاميه آ خ ر أن ي ج ه د و بأموالهم ه وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أ ر ا د و ا الخروج لاعدوا ل ه عده ولكن كره اللهم بعاثهم ف ث ب ت ه م و ف ي ك م م س ا ض ن ل ه م و الدكتور محمد راتب ل ل و و ق ب ا ل ن ا ل أ م و ب ل س ى وإن ن ج ه موسوعه ل م النابلسي ك ا ف ر ي إن ت ك ن ة للعلوم ن الاسلاميه ونحن نتربص بكم أ ن يصيبكم الله بعذاب ل ن ض ي ل ه ا و م ا ف ا س ق ي ن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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن و ا ا ل غ ر م ي ن و ف ي س ب ي ل النابلسي ل ه للعلوم ل والله ه ي حكيم م ن ه م ا ل ذ يؤذون ي ن ا ل ن ب ي ويقولون ه و أذن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 العظيم. يحذر ا ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ت ه ز ا إن ل ل ه مخرج م ا تحذرون ب ا ل ل موسوعه آ ي ا ت ه و ر النابلسي ت للعلوم ا ل ا س ل ا ك م إن عفواً إن ا ل م ن ن ا ا ف ف ق ي هم ل ا س ق و ن و ع ا ل ل ه ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل م ن ا ا ف ق ت و ا للعلوم ك ف ا ر ا ل د ي ي ن ف ه ا هي ح س ب ه م و ل ا ل ل ه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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم, بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولا ع م ا ل ه م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ و ل ئ ك هم الخاسرون أ ل م ي أ ت ي ه م نبا الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إ ب ر ا ه ي م و أ ص ح ا ب مدين واصحاب مدينه المؤتفكات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء موسوعه ا ل ن ا ب ل س و ل ه أ و ل ئ ك س ي ر ح م ه م ا ل ل ه إن ا ل ل ه ع ز ي ز حكيم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 القراء و ا ل م س ا ك ي ن و ا ل ع ا م ل ل ي ي ن ع ه النابلسي و ا م قلوبهم ؤ ل ف ف ة و و ا غ ا ر ي وفي, وفي ن ب ل ا ل ل ه و ب ن ا ل س ب ي ل فريضة ا م ل ه م ن بالله و ي ع م ا ل ل م م ؤ ن ي ن ورحمة ل ل ذ ي ن آ م ن و ا م ن ك م و ا ل ذ يؤذون ي ن ر س و ل ا ل ل ل ه ه م ع ذ ا ب أ ي م يحلفون ب الله لكم ليرضوكم ا ل ل ه و ر س و ل ه موسوعه ا ل م ن ا ف ق و ن أن ت ن ز ل ع ل ي ه م س و ر ة تنبئ ب م ا في ق ل و ب ه م ق ل ا س ت ه ز س و ا إن الله مخرج م ا ت ح ذ ر و ن ولئن س أ ل اذن لهم انما كنا نخوض ونلعب قل ا ذ ا ل ل ه و آ ي انفسهم ت ه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 فاستمتعوا ب خ ل ا ق ه م ف ا س ت م ت ع ت م ب خ ل ا ق ك م كما ا س ت م ت ع ا ل ذ ي نمن قبلكم ب خ ل ا ق ه م ك م س ت م ت ع و ا ل ذ ي نمن قبلكم بحلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولا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 ويكون الزكاه ويكون ا ل ز ك ا ة ويطيعون الله ورسوله أ و ل ئ ك سيرحم ه الله م إن الله عزيز حكيم وعد الله الأنهار تجري موسوعه النابلسي ا ه ا ك ن ط ب ة في ج للعلوم د ر ض و ا ن ن ا ل ل ذلك ه هو أكبر ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م ل ن ص د ق ن و ل ن ك و ن ن م ن ا ل ص ا ل ح ي ن لا ي ج موسوعه م ف ي س خ ر و ن منهم س خ ر ا ل ل ه م ن ه م و ل ه م ع ذ ا ب أ م ي م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 ف لفضيله الدكتور م ح ك د راتب النابلسي لن تخرجوا معي أبدا فقل لن ت خ ر ج و ا م ع ي أ ب د ا ل ن ت ا ب ل و ا م ع ي عدوا ا إنكم رضيتم ب ل ق ع و و د أ ل مرة ف ق ع د و ا م ع ا ل خ ا ل ف ي ن و ل ا تصل م ي ه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 واذا أ و ز ن ت سوره ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا, وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا ب أ ن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا لكن ا ل ر س و ل و النابلسي ذ ي آ م ن و م ع للعلوم و ا ل ه م و أ ف س ه م و أ و ل ه م و س و ت ه ا ل أ ن ه ا ر خ ا ل س ي ن فيها ذ للعلوم ا ظ ي م وجاء ا م ع ذ ر ن ن الاسلاميه أ ع ر ي ذ ن لهم وقعد ل ن كذبوا الله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 قلت لا أ ج د ما أ ح م ل ك م عليه قلت لا اجد ما احملكم عليه علي تولوا اعينهم تفيض من الدمع ح ز ن ا تفيض من ا ل د م حسنا الا يجدوا ما ينفقون إن م ا ل س ب ي ل ع ل ى ا ل ذ ي ن يستأذنونك ي أ ن وهم غ ا ء رضوا ب أ س ي ك و و ن ا ا مع للعلوم خ و ا ف و ط ب ا ل على ل ه ق ب ه فهم الاسلاميه ي ك م إ ذ ر ج ع ت إ ل م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 ل م و ا ل ش ه ا د ة ف ي ن ب ب ئ ك م م ا كنتم ت ع م ل و ن س ي ح ل ف و ن ب ا ل ل ه ل ك م ا ل ا ق ل ب ت م إ ل ي ه م ل ت ع ر ض و ا ع ن ه م ف أ ع ر ض و ا ع ن ه م إنهم م رجس و و ا ه م ج ه ن م ج ز ا ى يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر أ الا يعلموا حدود ما أ ن ز ل الله على رسوله والله ل موسوعه ا ل س و ء ن ا ل ل ه س م ي ع ل ع ل و م ن الاسلاميه ب ن ؤ م ن ب ا ل ل و ا ل ي و م ا ل آ خ ويتخذ ر ء الله ينفق الحسنى ص ل و ا ا ت ل ر س و ل أ ل ا إ ن ه ا ق ر ب ة ل ه م س ي د خ ل ا ل ل ه رحمته في إن ا ل ل ه غ ف و ر ر ح ي م و ا ل س ا ب ق و ن ا ل أ و و ل ن من ا ل م ه ا ج ر ي ن والأنصار والذين ا ت ب ع ه الأنهار. تجري تحت ا ل أ ن ه النابلسي ر خ ا د ي ف ي ه أ للعلوم الاسلاميه نحن ن ع ل م ه م س ن ع ذ ب ه م مرتين ثم يردون إ ل ى ع ذ ا ب ع ظ ي م وآخرون ا ع ت ر ف و ا ب ب ذ ن و ه م الاسلاميه اسماء الله أن يتوب الحسنى الله غفور ر ح ي موسوعه خذ من م أ ا ل ه تطهرهم م صدقة ا ل ن ص ل ا ت ك س ك ن ل ه م و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م أ ل م ي ع ل م ا ل ل ه و ي أ خ ذ ا ل ص د ق ا ت و أ ن الله هو التواب الرحيم وقل ع م ل و ا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إ ل ى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة فينبئكم بما كنتم تعملون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 موسوعه النابلسي ل و للعلوم من ح ن الاسلاميه موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ا س م ا و الله يحب الحسنى م أفمن ط ه ر ي ن س ب ه ع ل تقوى من الله خير أ م من أ س س ب ن ي و ع ه ا ل ن ه ا ر ب ه ف ي نار جهنم ا و ل ل ه ل ا ا يهدي ل ق و م ا ل ا ل ي ن ل ا يزال ي ب ن ن ه م ا ل ذ ي بنوا ريبة ه والله ل ع ي م حكيم إن ا ل ل ه ا ش ت ر ى م ن ا ل م ؤ م ن ي ن أنفسهم و أ م و ا ل ه م بأن ل ه م ا ل ج ن ة ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل الله ف ي ق ت ل و و ن ي ق ت ل و ن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 موسوعه ا ا ل ن ا ب ن ل أصحاب ي ل ل ي م و م ا ك ا ن ا س ت غ ف ا ر ر إ ب ا ه ي م ل أ ب ي ه إلا عن موعدة وعدها أنه و س و ع ه النابلسي أ للعلوم ي الاسلاميه ن ل بكل شيء عليم شيء ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض يحيي ويميت و م ا ل ك م م ن دون ا ل ل ه س ي ل ل ر ل ق و م ا ل ا س ل على ا ل ن ب ي و ا ل م ه ا ج ر و ا ل أ ن ص ا ا ر ل ذ ي ن ا ت ب ع ساعة و ا ا في ل ع س ر ى في س ا ع ة ا ل ع س ر ة من بعد ما كاد يسيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إ ن ه بهم رءوف رحيم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 ذلك ب أ ن ه م لا يصيبهم ض م أ ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا ي ط ع و ن موطئا يغيض الكفار ولا ينالون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 واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم سادته هذه إ ي م ا ن ا فاما الذين آ م ن و ا فسادتهم ايمانا و أ موسوعه ا الذين ل في ق ب ه فزادتهم م مرض ر ج ا إلى رجسهم م ا ت و م ك ا ف ر و ن ا ب ل س ي ر و يفتنون ن أنهم مفتنون في للعلوم ا م مرة الاسلاميه يتوبون ه وإذا م ا أنزلت س و ر نظر ة ب ع ض ه م إلى بعض هل بعض ي ر ا ك م م ن أحد ث ا صرف ا ل ل ه ق ل و ب ه م بأنهم قوم ل ا س ل ا م ي ه موسوعه ل ي النابلسي م م ا للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه توكلت ا س و ا ء الله الحسنى